بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد طبعا في هذه الحلقة سنحاول أن نذكر بداية التشريع بداية التشريع للجهاد للقتال وله جانب في السيرة. له هذا له جوانب لان سنذكر آية دستورية خالفها كتاب السيرة والمغازي وزعموا أن النبي يخالفها تماما يعني هكذا طبعا لم يقولوها ب بهذه الفجاجه ولكن يجب أن نعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتبع ما يوحى إليه من ربه وأنه منفذ مخلص وأمين لكتاب الله عز وجل وأنه ملزم بهذا الكتاب وأنه خير منفذ له يقول الله عز وجل في تشريع طبعا سورة البقرة فيها أمور تشريعات كثيرة من ضمنها تشريع القتال تشريع الدفاع عن النفس تشريع قتال المعتدين. فالأنفال هي الصورة الثانية بعد العهد المدني العهد المدني الصورة الأولى هي البقرة الصورة الثانية هي الأنفال وسنأتي إليها. هنا آداب وتشريع القتال لنقرأها ونعلق أثناء القراءة وبعدها يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله وسق في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إذا سم الله أولا تقاتل من قاتلك فقط المحاربين ولا تقاتل لمجرد الكفر ليست علة الكفر هي المبرر للقتال كما يفهم كثير من الناس إنما الاعتداء المبرر هو الاعتداء وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بمعنى أنك إذا قاتلت أناسا ولو كانوا كفارا ولا يقاتلونك أنت من المعتدين فطبعا سنأتي بعض التشويهات التي أدخلوها في السيرة ربما نأتي لها في, في, في آياته طبعا قد السلاطين لم يستطيعوا الوصول إلى عدالة النبي فنزلوا النبي عندهم لم يستطيعوا أن يظهروا يعني أن, أن يطبقوا القرآن فعملوا حيلة بأن نزلوا, القرآن نزلوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى سلطان من السلاطين يقتل على غير حق يغزو ينهب يسبي يسلب ي... إلى آخر استغفر الله العظيم على أي الله يقول وقاتلوا في سبيل الله أعيد الآية وهي رقم 191 من صورة البقرة من الجزء الثاني يقول عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم من هم؟ هم كفار قريش الذين قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم طبعاً قاتلوهم القتال هنا قد يعني المواجهة المسلحة وقد يعني الاستيلاء على الأموال وقتل المصطبعثين وما أشبه ذلك ولكنهم محاربون. محاربون أساسيون أعداء شرعيون كفار قريش أعداء شرعيون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم الآن الغريب استغ... هذا في المعتدين أيضاً بعض الجماعات الـ الـ يعني محبة للجهاد المبالغة فيه تنقل مثل هذه الآية وتترك الآية الأولى وهي ملتصقة بها. واقتلوهم حيث تقفتمهم كم سمعناها لكن لا نسمع وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا مع أن الآيتان خلف بعضهما هذا ما يجوز أن نشرع لأنفسنا نأخذ شرع الله كما هو يقول واقتلوهم حيث تقفتمهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة وأشد من القتل حتى الآية الثانية فيها دلالات واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من الذي أخرج المسلمين من ديارهم؟ هم كفار قريش إذا حتى الآية هذه تحمل في طياتها نفس المعنى السابق أنه أن الجهاد والقتال ضد المعتدين لا يكون الجهاد على أساس العقيدة أو الملة أو الدين وإنما على أساس الاعتداء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 من ضمنها إذا هناك فئة تكره على الدين تقاتل كانت قريش تكره كما أكرهت عمر بن ياسر على الدين وهذه تستحق القتال ولذلك في قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان القصة واضحة كانت في عمار بن ياسر يكرهون الفتنة أيضا تأتي بمعنى آخر بمعنى الاختبار من الله أحسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالفتنة بالمعنى الثاني هنا هي أن, أن المشركين الذين يجب أن يقاتلوا أو الكفار كفار قريش كانوا متحمسين لرد الناس عن دين النبي عليه الصلاة والسلام فهنا لا بد أن يعني مبرر آخر أنهم كونهم قاتلوا المسلمين وأخرجوهم أيضا أنهم يفتنون والفتنة أشد من القتل يعني الذين يضطهدون من المسلمين حتى يرجعوا عن دينهم هذا اشد من من من القتال اشد من الاعتداء اشد من إخراج المسلم من قتال المسلمين والفتنه اشد من القتل إذا وقاتلهم حتى لا تكون فتنه يعني حتى لا يكون هناك اكراه للمسلمين على العودة الى دين المشركين والاكراه محرم مطلقا لا يجوز الاكراه لا على الدين الاسلام ولا على دين غيره لا اكراه في الدين قد تبين الرشد, الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يستمسك بالعرض الو... إلى آخر في سورة البقرة أيضا في الجزء الثالث يظهر لي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين... الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وقصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين دائما لفطة التقوى في القرآن طبعًا هذه كلها آداب التشريع الجهاد في الإسلام أين هي من تقاتل المسلمين فيما بعد فيما بعد ويعني استباحتهم يعني لدماء بعضهم طبعا هناك محق ومبطل بالتأكيد لكن التوسع إلى اليوم إلى التوسع في القتال بين المسلمين إلى اليوم جاري ليس هذا هذه الآيات يكفر بها علنًا يكفر بها من حيث العم العمل عملا عملا وتطبيقا علنيا اما من حيث النظريه فيؤمن بها نعم بان هذه من عند الله على اي حال يقول الله عز وجل اذا هنا في هذه في هذا الايات القلصق بالنبي عليه الصلاه والسلام فيما بعد بانه بانه يتوسع أنه يقاتل على أساس اختلاف الدين أنا من خلال إلى للتاريخ كنت أؤمن بهذا حتى بحثت كل الغزوات النبوية وكل السرايا التي نصبت إلى النبي إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام حوالي سبعة وعشرين غزوة وثلاث وثمانين سرية وفوق الثمانين سرية السرية هي التي لا يخرج فيها النبي مقاتلا والغزوة التي يكون النبي على رأس الجيش كلها ضد محاربين معتدين كلها ضد أعداء شرعيين فلذلك غزوة بدر مثلا ضد كفار قريش احد ضد كفار قريش وقد أتوا المدينة الخندق ضد كفار قريش الحديبية كانت صلحا مع كفار قريش خيبر كانت, تتج... كانت في حلفها مع... مع قريش ومع الغساسنة وبقايا أهل المدينة ويعدون للهجوم على المدينة عدو مشروع حنين هوازن قامت بإعداد الجيش وأيضا بحلف ب... عندما أرسل لهم أبو سفيان أبا عامر الفاسق وكان معه أناس وحرضوا هوازن ويريدون الحلف وكان قائد الحلف العام الروم أمريكا تذلك العصر يعني الروم كانت هي تحرض الغساسة وتحرض لها رسل للوثائق الرومانية تكشف أن لها اتصال مع كفار قريش ومع المنافقين ومع اليهود وتريد التحريط وكذلك الفرس أرسلوا عن طريق باذان في اليمن أرسلوا من يريد اعتقال النبي وتسليمه يعني الدول العظمى في ذلك الوقت تريد أطفاء هذا النور المحمدي هذا النور الإلهي المتمثل في القرآن وهذا النور المحمدي فلذلك الحروب التي تحدث أحيانا قد لا نرى العلة عله الاعتداء يعني قد يظهر لنا مثلا طبعا هذا السطرال في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قد يرسل النبي سرية إلى علي بن حاتم في حائل يرسلها من المدينة حوالي عندي كم بالكيلوات لكن حوالي خمسمائة أربعمائة متر كيلو كيلومتر من المدينة إلى حائل أنت قد ترى أن هذا هكذا المؤرخون المسلمون قد لا يهتمون بالسبب الذي من أجله بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذه السرية إلى حائل لكن بالبحث ستعرف أن علي بن حاتم كان قد نسق أو مع الغساسنا ومع الروم ويجمع الأعوان ليهجم على المدينة إذن كذلك في سرايا النبي وغزواته لم يكن إلا وفق هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا لم يعتد النبي ولم بالدليل على هذا في السرية سرية عدي بن حاتم هذه أن السرية تجاوزت قبائل لم تكن مسلمة تجاوزتها إلى علي بن حاتم إذن لو كان القتال على أساس الكفر لقاتلوا الاقرب فالاقرب من القبائل لماذا ينطلقون إلى قبيله بعيده لماذا قاتلوا قريش وابقوا خزاعه لم تكن مسلمه خزاعه وبني سليم كانت بين مكه والمدينه نعم بنو سليم ركز عليهم النبي عليه الصلاه والسلام بعد معرك بعد مذبحتي بئر معونه والرجيع قام بها بنو سليم وبنو سليم هم حلفاء قريش ايضا وزعيم بنو سليم حليف ابي سفيان أبو, ابو الاعور السلمي ووالده حضروا احد وشاركوا في قتال المسلمين فهذا عدو مشترك يعني مثل بني سليم السرايا التي عدو أعداء مشتركين مع أن النبي بعث بعض السرايا خاصة سرية بني سليم الثانية لتعليم القرآن ولم يبعثها للقتال لكنهم ذبحوا فالمقصود هنا أن المؤرخون المسلمون لم يعولوا على هذه الآداب القرآنية في وجوب قتال المعتدين فقط وليس على أساس لا توسع في المناطق ولا على أساس جلب أموال ولا على أساس عرضها هذه العروضات الثلاث الإسلام والجزية والحرب لها تفسير آخر تماما في القرآن قد نأتي إليه لما نأتي لسوره التوبة إن شاء الله انما العس... تمت عسكرة الإسلام وأظهر كأن السيف هو الأصل ما عندهم وقت للمعرفة ولا تدبر الكتاب ولا لا لا, لا. خلاص الأخبار مثل اليوم تماما اليوم تطغى الأخبار السياسية يعني قد تجد أحدهم لا يقبل منك اي فكره ما دام انك لست معه في الموضوع السياسي الفلاني لا يقبل منك هو خلاص استولى استحوذ عليهم هذا الحدث مثل ما استحوذ الشيطان قال استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله احيانا يستحوذ عليك الشيطان باخبار يجعلك تعبد هذه الاخبار تعبد هذا الزعيم تعبد هذه الطائفه هذا هذا المذهب هذا فاللابد ان يبقى طبعا ان شاء الله في بعد فاصل نستكملها ما يخص هذا الموضوع السلام عليكم موقع الشيخ حسن فرحان المالكي تنس بسم الله الرحمن الرحيم طبعا قلنا بأن التشريع القتال في الإسلام هو تشريع ضد المحاربين المعتدين وليس ضد المختلفين في الدين فلذلك لا إكره في الدين على أي حال هذه, هذه الالتزامات لم تطبق على مدار التاريخ من بدأ من الفتوحات طبعا قد يكون هناك مبرر إذا كان هناك أناس مطهدون مفتونون يعني يضطهدوا من مثلًا قباء ربيعه وبكر قباء البكر في جنوب العراق والمناذرة كانوا عرباً مضطهدون من الفرس هنا في مبرر لفتح العراق وللجهاد في الشام الغساسنة مضطهدون من الروم وهم عرب و هنا مبرر لكن قد لا تجد مبرراً في فيما بعد أيام الحجاج مثلًا كان يجمع فقهاء الكوفة وصلحائهم وعشائرهم وينقلهم على طول يعني يقاتلون في المشرق فإن قتلوا ارتاح منهم وان لم يقاتلوا يواصلوا يواصلوا إلى أن ينتهوا هذا هذا العبث وفرض الجزيع من أسلم واساءه الاكل آه الاستئكال آه والأكل بهذا الدين الله عز وجل لا يرضاه إن كنت ظالما فظلم بنفسك لا تظلم بدين الله وإن كنت خائنا لا تخون بدين الله كما هناك نصر الامام علي جميل يقول ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الاخره ولا يطلب الاخره بعمل الدنيا قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمر من توبه وزخرف من نفسه للامانه واتخذ ستر الله ذريعه الى المعصيه أكبر اكبر الجرائم هو ان تجرم جريمه ثم تقول هذا بفضل هذا بامر الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً من أظلم لا لا لا يوجد أظلم من هذا على يحال إذا في في الآية من 190 وتسعين إلى تقريباً مئة وخمسة وتسعين تذحلق تحدلق المفسرون المتأثرون بالسلطة السلطة فيما بعد أثرت بأن هذا قد نسخت هذه الآيات وأتا وهذا النسخ في هذا يجب ألا نؤمن به أبداً لأن النسخ ربما في حاجة إلى بحث خاص سيأتي بإذن الله لكن القائلون بالنسخ حتى ال... حتى على القلب النسخ هو تدرج في الأحكام وليس آية دستورية مثل هذه واستمر تطبيق النبي لها لها إلى آخر السيرة النبوية أو إلى آخر سيرتها النبوية عليه الصلاة والسلام ولا يجوز قتال إلا المعتدي والله و... والإسلام ليس دينا انتهازيا المسلم المسلمون يصورون بأن الإسلام دين انتهازي نحن الان لا نقاتل لكن إذا صارت عندنا قوة سنفتح المشرق والمغرب ونعرض عليهم الإسلام والجزية والحرب هذا العرض في صورة التوبة خاص بأناس بحلف تشكل من قريش إلى بني سليم إلى اليهود إلى الغساسنا إلى الروم وهذا لا يجب يعني سنأتي على ذكره لكن على أية حال هذه آية دستوريه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذه آية دستوريه تأتي تفصيلاتها وقتلوهم حيث قفتموهم يعني المعتدين واخرجوهم من حيث وأخرجوكم المعتدين وهكذا وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن لا نطاوع يعني المتأثرون بالسلطة في تصوير بأن النبي متوسع وفقط يريد القتال للتوسع وما أشبه ذلك وإنما نعم العزة لله ولرسوله يجب قتال المعتدين حتى يقفوا يعني عند حدهم كما يقال وحتى يسترد وحتى يعني يذلوا بعد ان بعد ان استكبروا على المسلمين وقتلوا منهم وعاندوا دين الله وعاندوا يقاتلون لما فيهم من خصال سيئة في معاند في معانده الحق وكيده وليس في الاعتقادات التي يعتقدونها طبعا بعد ذلك الله عز وجل في هناك أمر للمسلمين أيضا بنفس السياق هذا بالسلم يا أيها الذين آمنوا خلو في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإنزلتم بعد ما جاءتكم البيانات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هناك أن مثل هذه لها لها شبيهات لها آيات تشبهها في ولا تقول لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وتبتغون نعم عرض الدنيا المقصود أن بعض المسلمين من, من, من تلك الوقت من أيام السيرة كانوا كانوا يعني يبغون يعني يحبون الدنيا ومن قال لهم مسلم قل لست مسلما من, من تلك الأيام وهذه تذكر لها صعوبة ما يخص الجهاد يعني في موضوع الجهاد صعوبة التحكم في نفوس وناس قد اعتادوا على القتال وعلى ربما الدنيا شوف الله صريح تبتغون عرض الحياة الدنيا أن هذا تقولون لست مسلما لكن هذه لأنها ستأتي ليست هنا وأنا قد وعدتكم بأني أمشي بالقران بالتسلسل من سورة البقرة إلى آخر القرآن نأخذ الأشياء الظاهرة لا أريد أن أرهقكم وأرهق نفسي بتذكر ايه حينا لا أحفظها كاملة تحتاج أن تكون موجودة وهكذا لكن ناخذ ما, ما, ما, ما, ما ظهر على السطح في, في, في هذا الأمر فا الجهاد ذكرناها الان ندخل موضوع ثاني اكمل به يقول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاء واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاتم فحسبه جهنم ولبئس الملها هذه ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا النبي عليه الله عز وجل يخبر النبي بأناس موجودين من عهده ليس بالضرورة أن هذه الآية لا يمكن تتحقق إلا بعد قرن من الزمان هو يخبر هذه الفئات التي يخبر بها الله هذه التلونات والتشكلات النفسية والعقلية موجودة في المجتمع النبوي نفسه بعضها قد يكون منافق بعضها قد يكون متردد بعضها قد يكون منخص لك ومن الناس هنا يدل على أنهم يقصد مسلم هنا ومن الناس من يعجبك من يعجبك قوله في الحياه الدنيا يعني النبي لن يعجب بقول واحد منافق يعني منافق او يهودي واحد يدعي انه مسلم قد يكون صحابيا وهكذا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يقول الله يشهد أنني صادق أو كذا يشهد الله علما في قلبه وهو ألد الخصام وهو خصم لدود وإذا تولى إذا تولى قد يقصد إذا تولى إذا انصرف من عند النبي أو إذا حكم الولاية قد تطلق على التولى يعني أعرب مشى أو تولى يعني أصبح واليا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها تذكروا هنا لأنهم المفسدون قلت لك أن هذا الرابط يأتي مع الرابط الأول مع الرابط ما يخص المخادعين ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا أتى من ضمنها وإذا لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون تتذكرون هذه نفس الشيء ومن الناس وفيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيله اتق الله إذن هذا مسلم يعني هذا يؤمن بالله عز وجل وبتقواه وإذا قيله اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا باس لمحاد هذه النوعيات من المسلمين في العهد النبوي نفسه صارت مذابح لم يعتبر منها النبي عليه الصلاه والسلام مذابح تبرأ منها النبي كما في مذبحه بني جديما كما في آآ آآ ولا, ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا و قصة عبد الله بن خطل قتل كان مسلما قتل رجلا وانضم للمشركين وأهدر النبي دمه على أساس جنائي وليس على أساس عقدي كما يصور كتاب السيرة اذا هذه التوسع في الدماء كان النبي يعاني من أناس من أصحابه يتوسعون في الدماء والقصص مشهورة وعتاب القرآن لمن خالفوا هذا الأمر مشهور ولذلك يحاول بعد ما وضع القوانين القتالية أنه قتال المعتدين وأنه لا يقولون لمن ألقى إليهم السلام لست مسلما وأن غرضهم من هذا من إنكار إسلامه إنما هو الحياة الدنيا هذه أشياء خطيرة هذا قد يرتقي إلى مستوى النفاق أو قريبا النفاق أو خليط قد تختلط أن القلب البشري ليس بالضرورة يكون مؤمن وهذا قلب منافق هو يختلط الإيمان والنفاق يعني يتمازجان وإذا فعلك أنت أيها العبد أيها المسلم أن تقلل من منسوب الشيطان وتزيد من منصوب الرحمن في القلب وإلا لا تظن بأنك يعني بأن الإنسان سليم من من الترسبات كل ترسب ترسبات المذهبية والتربوية والمدرسية هناك تراصبات في قلب المسلم على أي حال إذن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا نربطها قلت أنا هناك مفاتيح تستطيع بها معرفة الفئات هذه أنبه الآن على مفتاح الفئة الثانية الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هذا مفتاح آخر ومن الناس من يعجبه كقوله في الحياة الدنيا فهذا المفتاح هو مفتاح الفساد في الأرض وربما نعرف بقراءة هنا التاريخ ربما التاريخ يساعدنا على فك الرموز لبعض احداث السيرة لكن يهمنا هنا هذا الأمر طبعا امر الله بإدخال بأن المسلمين بأن يدخلوا في السلم كافه ولا يتبعوا خطوات الشيطان يدل على أن الشيطان لا يحب السلم يحب الحروب ويحب الفتن يحب الخصومات يحب وهذا ما استطاع أن يحدثه بين المسلمين تنازعوا يوم المريسيع تنازعوا بعد النبي تنازعوا في عهده كل يا للمهاجرين يا للانصار دعوها فانها منتنه هذه هذا دليل على عدم ان أنها... أن المجتمع النبوي نفسه لم يكن ملتزما بالسلم وكان الشيطان ينزغ بينهم وربما والشيطان هذا كلمه واسعه يعني يحتمل عدة أمور طبعا فانزللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيزم حكيم ثم يقول الله عز وجل سلبني إسرائيل طبعا ربما ما نستطيع أن, أن نكمل في في موضوع هام جدا سيأتي يخص الآيات والقتال ووضع, ووضع, ووضع المسلمين حتى لا يتخذوا اليهود قدوة وأن تبلد الإحساس احيانا قد يمنع من الهداية الله يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأن الإنسان بحاجة أن يصفي نفسه ليستقبل الآيات مثلما, مثلما الآن جهاز تلفزيوني وهناك ما يسمونه دش لا يستطيع مهما كان الدش جميلا إذا كانت التلفزيون تعبان لا يستقبل فعليه يتحال إلى لقاء آخر في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.almaliki.com